ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه شرا بدعاءه ثم ذكر الثالثه وهي أحلاها قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات لأنها عمل صالح قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر نكثر من الدعاء مدام ما في دعاء اذا باء نكثر فقال عليه الصلاة والسلام الله اكثر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسأل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب